بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذبك بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادا ولا تحين مناص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 إلا صيحة واحدة ما لها من ثواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون وذكر عبدنا داود ذل الأيدي إنه أواب إن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 وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ حُصْنَانِ بَغَى دَعْبُنَا عَلَى بَعْضٍ فَحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا وَاهْدِنَا إِلَى صِرَاطِ الَّذِينَ هَدَيْتَ إِنَّ هَذَا أَصِيلُهُ 99 نَعْجَةٌ وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ اكْفِلْنِي هَا فَقَالَ اكْفِلْنِي هَا وَعَزِّنِي فِي الْخِطَابِ قال لقد غلّمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثير من الخلق إلى يبغى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل مماهم وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّ مَا سَتَانَهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَذِلَّةً وَحُسْنًا مآبًا يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكون بين الناس بالحق فاحكون بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله.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 كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته وليتذكر أول الألباب ووَهَبَنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّلُ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 نيئ الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب وهدينا لهم اهلهم ومثلهم منعهم رحمه منا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 تكيّن فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات طرف أتراد هذا ما توعدون اليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد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 هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتمه لنا فبئس القرار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 للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فتجد الملائكة كلهم أجمعون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 قال رب فأنظري إلى يوم يبعثون قالت إنك من المظرين إلى يوم الوقت المعلوم قالت بعزتك لا أغضنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين